In فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نعمته عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ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 وَإِن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا على الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء